پونچ نی سنیا دور وینا وب آلو چوی چیم و سَنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ دَعُوا الَّذِينَ دَعَوُا مِنْ يجِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ محذورا وان من او کرتی نحن نو قبل يوم کو او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في دیکھ مستور وما م آیات إلا أن كذب بها لولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فضرموا بها وما مرسل بلا آیات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن نو نوچی آئن کے چلو چل ملاؤ نو آئی پو سم یا نی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ قِيْنًا قَالَ أَرَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كم وامت علي لا انخرتني الى يوم القيامه لا احتنك النذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاكم جزاء واستفسز من اتطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم فلقام وكفى بربك وكيلا في البحر ضل من تدعون إلا إياه فَلَمَّا کم بل بر تم کیا نو امنوی بھیکر کم وکلا امام تم فيه تاوة مخرا فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما تفوتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا